وَأَخْلُوا عَلَيْهِ النَّبأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أقيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحثه الأرض ليريه كيف يواري سوء أخي قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك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 في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال في الأرض من الأرض ذلك لهم خزي في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 صدق الله وابتغوا إليه الوسيلة واجهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعه مثله معه ليافتدوا به ومثله معه ليافتدوا به من يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارين منها ولهم عذاب. والسارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسبانك لم من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه إن